الصرو المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين الى الرحمن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 كاد السماوات تفطرن من روعة شفر الأرض وتشفر الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال غدا دعور الرحمن ولدا وما يبفي للرحمن لا تتحد ولا ذا وما يؤمن ببيِّر الرحمن أن يتحد ولا ذا كل من في السماوات والأرض إلا إلا آتِ الرحمن عبده كل من في السماوات والأرض لقد أحضأهم وعدهم عدا لقد أحضأهم وعدهم عدا لقد أحضأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فوذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فإنا أسرناه بنسائك لتبشر به المتدين، لتبشر به المتدين وتراد ربي طول المدى، وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟